الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري الحديث الأربعون حديث كافة الثانية عن ابن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اي امام البخاري وري رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وحيري اخذ الرسول الله رسولك الله قطي صلى الله عليه وسلم بمانكبي بمانكبي مصطلح حقق اساس الكتاب لا لفظيا لا دبديا لا دبدي بمانكبي يا اوتسميا اي بمانكبي كرهك او مفرد مفرد مصطلح حقق رسولك صلى الله عليه وسلم فقال وخوير كن نقى في الدنيا الدنيا دخريده كانك غريب سيدي امام مسافر وكلي غريبك على هذا التطك تشوغا ملو سن ابنك غرينا ابن ملو سن كغرينا او عابير السبيرن انا قف ودقين يوكله ادونك كنقو وا قاعده بوت او مهم اه وقفك مؤمنك انه كنولااده مهم قاعده السقاف كن نقى ويرنا بي الله عليه وسلم fi dunya adunyaa dhig ila kaannaka gariib sida aba musaafir ho oo maray magaalo aadan aqiga deganina musaafir ku tahay oo caafir usiin ama qof waday kooyno kale wuxuu yiri imaamu nabaw rahimahu allah waxa loo leeyda la farkan ilayha adunyada uu leexani jacaylkeeda iyo ku ya chan intee wala taqtita waqna milad kun nagaaneeyda ha ka ولا تحدث نفسك بطول البطائق فيها نفسانها او شيكين ان مدك نورانه او مدك جويده ولا ولا بما بها ان ايذا كنت ذا شؤم مهمات صيدنا ما ترى ولا تتعلق منها بما لا يتعلق بها الغريب في غير ودني قدك مسافر كاي ودنكيس ميلان هين ماريا مغالدا سوقه او تعلقها وحده الدنيا هو تعلقي قدك مسافر كا ولا اكسويا ee magala masafir ku yahay maraya wuxuu uga tacaluuqaa weesh in saakisa iyo saqadisa ku wax aad ee kartay inaad ku fekerto guriga ugu qurxoon ka dhiso meeshan ku raaxayso laakiin waxaad ku fekertaa marka aad masafir tahay safarkaaga uu sahaydiisiye nabadgelyo aad ku gudbiley adduunya inta لكن تنكر راح يسوه كل فكري وفكر قلباني وفكر قلباني مركع سداسوي وغيري إمام نووي وكان عمر عبد الله عمر وقوها رضي الله عنهما يقول مجيره ده إذا أمسيت مركع تغلب يسطه فلا تنتظر السباح صباح سوبي تطاعت غلب جرته وحبا عادة او قات سمايلي هات هي سبيه انكالبتها او صباح دي هات حي سبيه حيالي يابكوشاكو صباح دي نتجاريش وحبا عاسي او حمانة او تكتو بدكاني لها تأمان تدلقو الو الهل الوهور كينا نفتا لقا قادة وحا حمانة اي دايمانك اي اي با تدلقو الهي هيدا رادات وحوا يووا اي نت هورا كدر داران تايحالات او هور كتكتو حمانة صمعها مركع wa ina tuhi ximanaad ku sugan tahay oo maanta dilware ma talaga qaara aad ka tagireed wa inaadan bryu dibdigi suraxdi e hataad ka tagta haye bryu gaarida adiga ma ogti haw dibdigina haw fekerin waxaan bedi karaa ka tagi doontaa galabta ma joogta subaxay suugel wi ximanaad hadba faraha galabta wi waajibeedana haddii la imo khalas wa idha asbahta haddad wa barisa tana fala tanfadil suba hadab tok tok suba khasmihi wa tirade haqa ku saaran guu wihi muharramadana jagaf halasugino hay sibil shey kaas ama qabaadba bidood taqaft kalafta dibdiga haddi wada sa tarade u kula dardarmay waxa weeyaan laba wax weeyaan qofka muuminka afka muuminka inaan la ogayn u bariyo illa darbaarankiisku qarayay maahan laba habeen oo ila bansaa caawan darbaaranka qofmay haddii we ciirto wax aad ka darbaar milad maanta nafta laga qaadaa taas waxay ku soo gaaraynaa baaqa ilaahayna samaydo mar haddii iyo haantana ka tafatay seertede fiiri annaraba ma jirro adiga innana wasiyat diri qiyamka dibrin wa inay abta oo dhiqad ka sa wax ween deynta luguneeyay xuquuqda luguneeyay wa inay qorantahay mar qaatin aleed hayla markii nafta laga qaaday fiilo lugu soo digay ektuun macuud oo saa ak kasawena diyar u tahay ilaahay inad hortageed و ايذيك لن يكثر و خذ قادة من صحتك و اصماتك احجيسا قادة للمرض يجريدها معنى ان اصماتك قدت و احبادنا سميك رتا و ناك مركة داعاتك بدي برد داعات و قولة يراد دونان اصميت انت داعاتك قدت بدي برد روية تلك كتا مركة ساتداعات بدي و او من تصميك رتا و اصمت بدي سميك رتا و او من حياتك ملشاة انا كساعد قادة و انت داعاتك بدي لموتك غير يروساعد قادة berry markada ma taamarka waajogsanay khalas illa wahya alihi nabiga fege sallallahu alayhi wasallam oo sadixda ah maahani ya inta kumaala sadqa chaariye masaajidada waqfati dugsi quraanada waqfati guriyo matidu sayxataad waqfati waxa weeyaan meel qeyrat waqfati makaatib oo kutubaha lagu baalaacay ilmiyo kutubaha ilmiyo waqfati kutubaha quraanada waqfati dadada quraan barta weelad وصدقه خير اه صدقه خير اي علم اي قران اباد دفته يو واخا waya wala saaliha ku soo duceena intas waxaan ahayn amalkaaga nasacnaa waajoo sene marka hadowno waxa dhacada marka miisaanka la tago oo la isku miisaama xasanadka iyo sayaadka hal xasano ilaad waydo oo macnaheeda ka dmanato oo miisan kisay aso boto hal xasano oo aruurta dadshay waydiisat oo يا وير خوليه يعرولكو دالنا دو سدان كو و اهت اابه و اير فوني فخول با ديرو ما دو خال خسن مانتا في وها الخسن مانتنا البرد سي يكون حسناك واخا دير دير دير ربا دقيقه اكون حسنا كو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر شكد البرد ماركا ور مانتا انتا موشاي اتقوا المفطر اكل حسابكم تطوا وسمي لك رسلنا انا وضط وانا بليل واكرين نضرب الشيخ صلى الله عليه وسلم يا ما واحد تسمي سيده كل نضرب الشيخ صلى الله عليه وسلم وينات ليله قرانك وينات اخر ضمانك فطر قران المفطر اكل حسابكم تطوا مركتي صلاه وصيام المفطر اكل حسابكم تطوا او عم مرني كتجي